إنهم فتيء آمن بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إدقام فقانوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شقق هؤلاء قوم نتقذ من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان دين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا